واتبع ما يوحى اليك واصبر واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم كتابك حكمة له ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم من هنا عيون وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّتُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضَّةٍ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَاطُ يوم كبير إلى الله موجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستقفوا من ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون. Ви даде